سَانُ ما غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِن عليكم لحافظين تتقون كَاتِبِينَ يعلمون مَا تفعلون إن الأبرار لَفِي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين تتقون من اجل وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ